على يا ابا عبد والعين وغابر انصر المظلوم وليعين والعين والعين صدرها فاطمة مجروح صدرها صدرها فاطمة مجروح مجروح مجروح والعين والعين طفاح كف ما يعرف منها بي ابن زنا طفاح جاياب ما يعرف ما جو ما جو يا عبا ما نقط في حجار اللعن ورميت بس شفح ملت أحقاد ورميت ورميت اش العين هاي بسوطة بسوطة متون أم الحسن ابساط من امجان ابساط من ام الحسن ورمج بعد se a ye en ze aana bébio